يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا اي يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه اي يحب احدكم ان يأكل ان الله كتب ان الله تواب رحيم ان الله تواب رحيم يا ايها الناس ان خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وَمَاكُمْ مِنْ دَاللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ أَتقاكم مَنْ دَاللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِير إِنَّ اللهَ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ تَقُولُونَ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ تَقُولُونَ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا وَإِن تُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يلدكم ما لكم شيئا فإِنْ تُصِرُّوا فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَمْ نَأْنِفُ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ 117. وإنه يحبون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجادوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله يَقُولُ أَلَا إِن كُنْتُمْ صَادِقُونَ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ أَبْدِينَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأرض الله بكل شيء عليم اللهم بكل شيء عليم يمنون عليك ان اسلم يمنون عليك ان اسلم كلا تمنوا علي اسلامكم كلا تمنوا بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ والله بصير بما تعملون والله غفير بما تعملون